وأما البرهان الثالث منها وهو إحياء الأرض بعد موتها المذكور في قوله تعالى في سورة الجاذيه هذه وما أنزل الله من السماء من رزق فاحيا به الأرض بعد موتها فإنه يكثر الاستدلال به أيضا على البعث في القرآن العظيم لأن من احيا الأرض بعد موتها قادر على احياء الناس بعد موتهم لأن الجميع إحياء بعد موت فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء احتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير وقوله تعالى وترى الأرض هامدة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 فقوله تعالى كذلك نخرج الموتى أي نبعثهم من قبورهم أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمها وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت وقوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يعني تخرجون من قبوركم أحياء بعد الموت وقوله تعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أشار جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى آيات هذا القرآن العظيم وبين لنبيه أنه يتلوها عليه متلبسة بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما ذكره جل وعلا في آية الجاثية هذه ذكره في آيات أخرى بلفظه كقوله تعالى في البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 هذه ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة إلى البعيد على الإشارة إلى القريب، كقوله ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، كما حكاه البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، ومن شواهده قول خفاف بن ندبة السلمي، فإنك خيلي قد أصيب صميمها. فعمدا على عيني تيممت مالكا أقول له والرمح يأطر متنه تامل خفافا إنني أنا ذلك يعني أنا هذا قال رحمه الله وقد أوضحنا هذا المبحث وذكرنا أوجهه في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في أول سورة البقرة وقوله تعالى نتلوها أي نقرأها عليك وأسند جل وعلا تلاوتها إلى نفسه لأنها كلامه الذي أنزله على رسوله بواسطة الملك وأمر الملك أن يتلوه عليه مبلغا عنه جل وعلا ونظير ذلك قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فقوله فإذا قرأناه أي قرأه عليك الملك المرسل به من قبلنا مبلغا عنا وسمعته منه فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءته وقرأه كما سمعته يقرأه وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وسماعه صلى الله عليه وسلم القرآن من الملك المبلغ عن الله كلام الله وفهمه له هو معنى تنزيله إياه على قلبه في قول الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله تعالى في هذه الآية تلك آيات الله يعني آياته الشرعية الدينية واعلم أن لفظ الآية يطلق في اللغة العربية إطلاقين وفي القرآن العظيم إطلاقين أيضا أما إطلاقاه في اللغة العربية فالأول منهما وهو المشهور في كلام العرب إطلاق الآية بمعنى العلامة وهذا مستفيد في كلام العرب ومنه قول نابغة ذبيان توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام العام سابع ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار في قوله بعده رماد ككحل العين لايا أبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع وعما الثاني منهما فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة يقولون جاء القوم بايتهم أي بجماعتهم ومنه قول برج بن مسهر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسج اللقاح المطافلا وقوله بآيتنا يعني بجماعتنا وأما إطلاقاه في القرآن العظيم فالأول منهما إطلاق الآية على الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم ومنه قوله هنا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وأما الثاني منهما فهو إطلاق الآية على الآية الكونية القدرية كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أما الآية الكونية القدرية فهي بمعنى الآية اللغوية التي هي العلامة لأن الآيات الكونية علامات قاطعة على أن خالقها هو الرب المعبود وحده وأما الآية الشرعية الدينية فقال بعض العلماء إنها أيضا من الآية التي هي العلامة لأن آيات هذا القرآن العظيم علامات على صدق من جاء بها لما تضمنته من براهين الإعجاز أو لأن فيها علامات يعرف بها مبدأ الآيات ومنتهاها وقال بعض العلماء إنها من الآية بمعنى الجماعة لتضمنها جملة وجماعة من كلمات القرآن وحروفه واختار غير واحد أن أصل الآية آية بفتح الهمزة وفتح اليائين بعدها فاجتمع في اليائين موجبا إعلال. لأن كل منهما متحركة حركة أصلية بعد فتح متصل كما أشار له في الخلاصة بقوله من واو نوياء بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرجك التالي إلى آخره والمعروف في علم التصريف أنه إن اجتمع موجب إعلال في كلمة واحدة فالأكثر في اللغة العربية تصحيح الأول منهما وإعلال الثاني بإبداله ألفا كالهوى والنوى والطوى والشوى وربما صحح الثاني واعل الأول كغاية وراية وآية على الأصح من أقوال عديدة ومعلوم أن لهما لا يصح ولهذا أشار في الخلاصة بقوله وإن لحرفين ذا لعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق بهذا أيها المستمع الكريم نأتي إلى نهاية مطافنا آملا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته